وان الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما كما بيّن الله حكمه في الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق فشدوا الوساق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 وعرفهم منازلهم فيها في الاخره يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا بالله وعملوا بما شرع لهم ان تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك وابطل الله ثواب اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 ان الله يدخل الذين امنوا بالله وبرسوله وعملوا الاعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها واشجارها الانهار والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم وياكلون كما تاكل الانعام لا هم لهم الا بطونهم وفروجهم والنار يوم القيامه هي مستقرهم الذي ياوون اليه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكمن من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أهلها منها أهلكناهم لما كذبوا رسولهم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 فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم هو من المنافقين من يستمع إليك أيها الرسول سماعا لا قبول معه بل مع إعراض حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا تجهلا منهم وإعراضا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 فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون الذين في قلوبهم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت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 ينظرون إليك نظر من غشي عليهم من شدة الخوف والرعب فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ذلك العذاب بسبب انهم اتبعوا كل ما اغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحاده الله ورسوله وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الايمان بالله واتباع رسوله فابطل اعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضوانهم هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين ان لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها ليخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويتضح المنافق ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم هو لو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم فلعرفتهم بعلامتهم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 حتى نعلم المجهدين منكم في سبيل الله والصابرين منكم على قتال أعدائه ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا وخلقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا, الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم ان الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن دين الله بانفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين أنه نبي لن الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم وسيبطل الله أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع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 ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا بل يزيدكم منا منه وتفضلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو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 ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون مطعين له